ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معربون قل أرأيتم مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شرك فِي السَّمَاوَاتِ إِنْ هُمْ بِقَادِرِينَ قُلْ هَذَا أَوْ أَسَرٌّ مِنْ عِنْدِ لُمْ قَادِقِينَ وَمَن أَبَى لُغِمَ فِي يَدِ مِعْدُونٍ لِلَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ قِيَامَتِهِمْ وَهُمْ عَن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 قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا فَهُرٌّ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَوْهُ قُلْ إِنِ اسْتَرَيْتَهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأَعْلَمُ بِمَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ مَا كُنْتُ بِدَاعٍ مِنْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بكم إِنْ أَتَّبِعُونَ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ أُولَٰئِكَ إِن كَانَ مِن عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنَ بني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 وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إذ كم قديم ومن قبله كتاب بوسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا الذين ظلموا وبشرى للمسلمين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك وعلاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إشتانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وَحَمْلُهُ وَفِطَامُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي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 أتعدان أن أخرج وقد خلت القرون من قبري وهما يستغيثان الله ويلك آمن, ويلك آمن إن وعد الله حص فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حص عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن إنهم كانوا خافرين ولكل درجات مما عملوا وليوسيهم أعمالهم وهم لا يظلمون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 فاليوم تجزون عذاب الهول بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون وَالْكُرَىٰ أَصْعَادٍ إِذ أُنذِرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتْ نُذُرٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إلا وَقَعَ عَلَيْكُم عَذَابٌ يَوْمَ عظيم قَالُوا أَجِئْتََنَا لِتُفْسِدَنَا عَن آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعدُونَ إِن كُنتَ مِن الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما بِهِ به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه فَقُلْ لَن أُهْدِيَنَّهُ قَالُوا هَذَا عارِضٌ مِّنْ طَرِيقِنَا بَلْ هُوَ مَكْتَعَجٌ بِهِ رِيشٌ عَذَابٌ أَلِيمٌ ثُمَّ نُرِيهُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا بَحْرٌ لا يُرَى إِلا مَساكِنُهُمْ كَذَالِكَ نَجْزِ الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِنَّ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلنا لَهُم سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَسْمِعَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُم فَمَا أَغْنَى عَنْهُم سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَسْمِعَتُهُمْ مِمَّنْ إِذْ كانوا اِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَفَرَضْنَا الْآيَاتِ عَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 أَطْوَلَ مَا إِنْ مَا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِنْ نَسْمَعْ كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لنا بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجدكم من عذاب الأليم ومن لا يجد داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يحي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلال كل شيء قديم ويوم يحرب الذين كفروا على النار اليتها لا بالحق قولوا تروا ربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون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 فهل يهلك إلا القوم الفاسفون